اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عبس وتولى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 وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مقهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفرة من أي شيء خلقه من نقفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره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 ثم شقضنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل منهم منهم يومئذ شان يقيمه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ علي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 إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلمنها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين كما ما أدراك ما يودين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.